مَ الْمُؤمِنونََّذينَ إذَا ذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا تُ لِيَتْ عَلَيهِمْ آياتَاتُهُ زَادَتهُم إمَانَا وَإذاَا تُِيَتْ عَلَيهِم آياتُهُ زَادَتهُم إمََهُ وَعَلى رَبِّهِم يتوكلون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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب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 فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلىه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَْ فَعَلَم أَن اللهََّ مَوْولكُمْ فَلَموا أَنَّ الضَّ مَوْلَاكُمْ نِععملَ المَوْولَا نِععملَ الْ واعلموا أن ما ظنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم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 ناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين له الشيطان اعمالهم وقال لا ظان بلكم اليوم من الناس وان جَارٌ مِنْكُمْ فَلَمَّا تَرَى اللَّآتِ فِئَتَانِ نكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَضَاقَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ شديد العقاب نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا أخاف الله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 وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَسَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ ان الله ليس به الا من للعبيد كداب ان فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله وان الله سميع عليم دَأّآالِ فِ الرعَونَ والَّ بِينَ مِع قَضلِهِم كَذذَّبُ بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهِكْناهُ فَهكْناَاهُم بِذُنُوبِهِم وَغُغَقُنَ آلَ فِي الرَعون وَكُلّ كَوا بَالِمين إِ شَر وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَعْثُرَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِمْ خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما لا مِنْ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله دُهِبونَ بِهِ عَدُ وََلهَّهِ وَعدُ وَكُمْ وَآخَرينَ مِنْ دُونهِمْ لَا تَعلمونَهُ اللهَّ يَعلمَّمُهُم وَماَا تُ بِقُمِن شَيء فيِي سَبللهِ وَفَ إِلَكُمْ يُوَسفَ إِلَكُمْ وَأَنتُم لَا تُبمُ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْتَرِعُوا كَفَأِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 هُوَ عزيز حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولائك هؤلاء بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهمن من شيء حتى يهاجروا وان استنصروا في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 كهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ من